بسم <تضحي> الله هذه التلاوة مقدم لكم من موقع معراج بسم الله الرحمن الرحيم <تضحي> كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَيْكُمُ لذين من قبلكم لعبكم تدفعون. Um, yeah, I'm not وَعَلَ الَّذِينَ يُطِيقُونَ فِي دِيَارِهُمْ طَعَامٌ I Sä mennä مِنَ اللَّهِ تَتَغَرَّبُ كَبِيرُ اللهَ دَعَدَ ما هَذَا قُمْ وَذَعَنَكُمْ تَشْكُرُ Hei! Yeah. Yeah. and forum One and two. ...pokkia... Uh -oh. وتدلوا بها إلى الحكام لتأخنوا فريقا من أموال الناس في الإسم Thanks. إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُتَهِّقِينَ What voilà. Joo! No. ذلك جزاء لا سوون سونا What? وأنفقوا في سبيل الله ولا تركوا بأيكم إلى السهدكة تنقية هذه التلاوة مقدم لكم من موقع معراج